متحف الشمع متحف الشمع أكريت غنائية تأليف بيرم التونسي الحان محمود الشريف وإخراج يوسف الحطاب de schaamgekibbel, de muziek. is klein, en hij de is de واحد غني واغني معاها نوبة قدامها ونوبة وراها ادف النور ادف النور طفينا النور طفينا النور يلا اجعلها طرب وسرور <تصفيق> تمازلنا عن ناس عرضوها وسرتنا عليها كتبوها تالونا من دنيا قديمه وصبحنا في دنيا جديده فينا رعايا وفينا سلاطين فينا ملايكه وفينا شياطين Aaradouh, we sterven ernaar. Schrijven we, navelaar, We staan ​​naar een nieuwe wereld. Van de dag, van de nacht, van de maan, van de sterren. Alle شل وحش ومعصب الملك جاء مبيت بالحش ولا تبي بالحش أنا رأوش قحكم على كيفي وإني أصلاً يمشي بسيفي أول الأمر لكم يا راعية اللي حشو فطبخ بالخيا أحبس شهر في سكن الألعاء يا كل أحد وطويت نية اللي يشوفه طبخ بالخيا يا كل أحد وطويت نية وسمعو ثاني الأمر الثاني ممنوع ضرب طبل الجاني اللي دندل واللي ون ون يبقى فراس على روح الجاني اللي دندل واللي ون يبقى فراس على روح الجاني وانت يا ست الملك يبتنا انت معانا ولا علينا يا أرى أشيء شيء أو هيكن فيها نهاية عمرك حلل الناس قوعك تكشفها خلي الناس تاكل على كفا واللي يطبل واللي يغني تزعل ليلة وبات متهني يا قرقش جاوزت حدودك وما اتعرق اسم جنودك يا قرقش متك على ايدي مش بجنودك ولا بجنودك Hey! كرهوني ظلموني خنقوني